الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصُونُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممن رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيا ترىون بالحسنات السيئات اولئك لهم عقبا جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَ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 لعنات ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب